كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وزوجناهم بِحُورٍ عِينٍ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 فالذين كفروهم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وان يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم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 واصبر لحكم ربك فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح هو إذبار النجوم صدق الله العظيم